بسم الله الرحمن الرحيم حميم عن سينقاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين منه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 الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أمة القرى ومن حولها نُذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ مَن حَوْلَهَا وَنُذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ طَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ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 من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلف فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أليم فاطر السماوات والأرض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 لهم لفي شك منهم مريب فلذلك فدع واستقم كما أمر ولا تستبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من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 جتهم داحظة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدرك لعل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 الساعة لفي ضلال بعيد الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز من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 أم لهم فركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم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 وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِي حُسْنِهَا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا بَلْ يَشَاءُ اللَّهُ يَخْتِمُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ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 زِلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَلَّطُوا يَشُرُّ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيدُ الْحَمِيدُ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِ مَا مِنْ دَبْبَةٍ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 إن الرياح فيضل النراك د على ظهره إن في ذلك لايات لكل صبار شكور أو يبقوه النب ما كسور عن كثير وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِمْ مَحِيصٍ فَمَا أُوتِيَ تُم مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا انَّ مَأْوَاهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وَالَّذِينَ هُمْ يَدِينُونَ كَفَاءَراً الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا يَغْفِرُونَ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 ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترض الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلَّا مَرَضٍ مِن سَبِيلٍ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْكَ قَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَظُرُونَ مِنْ طَرْفِ الخَفِيِّ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 وما كان لهم من أولياء ينصرنهم من دون الله وَمَن يُضْلِل اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيدِ إِسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُم مِن قَبْلَ أَيَّ يا يوم لام ردد له من الله ما لكم مما الجئ يوم إذن وما لكم من نكير فإن أعرض فما أرسلناك عليهم حفيظا